أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ Are Why وهو الحديث العليم فكروا كلام الله منك Ja. Uh... فَإِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّلْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِذَا عِلْمًا أَمَّذَا كُنْتُمْ تَعْمَنُوا وَقَرَلْتُمْ ضائفة منهم, منهم يذبح ضائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي سائقوه إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض. نَدَوْنَهُ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَجَنَّالَهُ مَا إِنَّ مَدَدْنَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ يَمِ وَلا تَفْرِ فِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا نُرِيدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَالْتَقَطُوا آل وقالت امرأة في العرن قل لي ولك قل رفعيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو لا تجده وهم لا يشعرون فَالْتَغَثَمُ الَّذِينَ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُومِهِ فَوَكَسَهُ مُّسَى فَقَضَى عَلِهِ قَالَ المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إنما لا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج لك من الناصقين فقرج من آخرين What is the purpose of We are والله على ما نقول وكيف فلما يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء إليك جناحك للره فذلك انظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أهمة يدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في القيامة هم من المطوطين ولو قد موسى الكتاب لفضيله <تصفيق> الدكتور <تصفيق> <تصفيق> one, one, da جَيًّا فَمَتَاوَ خَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَا فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون لا اله الا الله الله من اله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رقمة bye, bye. وابتغ فيما آتاك الله الدار والآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن فوق به ما في فما وإذا أن الله يرسط الرزق لمن يشاء من عباده ويصدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وناطبة للمتكين من جاء بالخسنة فله الناس أن يترفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن أَمْ خذب الذين يعملون السيئات أن يسبقون انما نجاهد لنفسه ان الله لا عن الله والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم غنوا سيات لنكفرا ظل الإنسان بوالديه حسنى وإن جاء ذاك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلينا مرجعكم فننبئ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنرغلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا اوذي في الله جعل فتنة لفضيله <تصفيق> الدكتور بالله. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا سبيلنا ونحمل خطاياكم, ونحمل خَطَايَاكُمْ وَمَا نَحْنُ بِخَامِلِينَ من خطايا من شيء إنهم كاذبون وليحملن أفقالهم وأفقالا مع أفقالهم ولنسألن يوم القيام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسًا بِلاَ فَوْمٍ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ جِلاًّ ظَالِمُونَ يَا قَوْمِ مَا إِنْ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ ذَلِكُمْ طَيِّبٌ إِن كُنتُم تعلمون. إِنَّمَا تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتدوا عند الله الرزق وعبدوا واشكرونه إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول الظلام المبين أولم يروا كيف يبدئوا الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا القلب ثم الله منشئ الشه تا الاخره ان الله When I mean أنكم لا تكون الرجال وتقطعون السبيل وتأكلون بلديكم المنك، فمن كان جواب قلبي إلا أن قالوا لنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فقال <تصفيق> يا قوم اعبدوا الله, الله أرجو اليوم الآخر ولا تغذوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأغذتهم الرجفة فأصمقوا في دارهم جاسب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 من أخذتهم الصيحة ومنهم من خسبنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا وإن أولى الغوت لبيت العنكوت لو كانوا يعلموا إن الله يعلم ما يدون من دونه من شيء وهو العديد الخفير وتلك وَالَّذِينَات وَمَا يَخْلُقُهَا إِلَّا اللَّامِنُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْخَلْقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ